إذات القرآن الكريم من القاهرة حقوق وواجبات برنامج من اعداد وتقديم انسان البحيرين ايوالاقوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع نبيسا كريم فضيلة الاستاذ الدكتور نبيل الصملوطي عميد كلية دراسات الانسانية سابقا الاستاذ بجامعة الازهر وعضو المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية فضيلة الدكتور اتصلت احدى المستمعات تشكو مر الشكوى من أحد أبنائها أنه قد أصابه إدمام المواد المخدرة وحاولت قدر الإمكان أن تعالج هذه المشكلة لكنها طرحت علينا تساؤل مشكلة مواجهة هذا المدمن هو واجب على من؟ على الأسرة فقط أم على أفراد المجتمع وكيف يكون ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحقيقة مشكلة المخدرات الآن أصبحت من المشكلات المزمنة في مجتمعاتنا الإسلامية وفي مصر المشكلة يعني هناك تقديرات لما ينفق على المخدرات بمليارات المليارات يعني أكثر من 15 مليار جنيه على المخدرات وطبعا مثلهم على على تدخين السجاير والسجاير هو المدخل الأساسي لإدمان المخدرات أيضاً مشكلة المخدرات عندنا الحقيقة نتيجة ل يعني مجموعة كبيرة من العوامل يعني منها الصحبة في بخدمتها غالبا بنجد الصحبة السيئة إني إني إني الشخص بيفتقد الثقة في الأب والأم ما لا يحتضن من الأب والأم لا يراعى من الأب والأم لا يوجه توجيه جيدة من الأب والأم فيلجأ إلى الأصدقاء والأصدقاء دلهم غالبا النهاردة في ظل الظروف الحالية يعني يعني لا يعدى من الأمر أن يكون من بينهم أصدقاء سوء يبتدي يعني يقولوا له أنت لم تصبح رجلا بعد مفهوم الرجولة مفهوم النضج أنت مش راجل؟ آه راجل طبعا طيب ليه ما تشربش سجاير؟ اشرب سجاير ياخد تجارة كمظهر من مظاهر الرجولة مفهوم خطأ عن الرجولة ومفهوم خطأ عن النضج يدخن طيب أنت مش راجل فيه بقى حاجة بيتموها البنجو يعني لو خدتها حتى تعمل دماغ وتعمل مزاج لماذا لا تشرب يبتدي يشرب هي مرة او اتنين اصبح مدمن فالحقيقة صحبة السوء النهاردة اصبحت والشباب النهاردة تجمعات شباب ليست لديهم اهتمامات علمية ولا اهتمامات فكرية ولا اهتمامات ثقافية انا لا اعمم لا اعمم انما اقول قطاع قطاع كبيره هناك ما شاء الله عندنا شباب يعني جيد وشباب بخير وانا بس لا اريد ان اقول يعني شبابنا في عالمنا الإسلامي بخير الحمد لله وكله جيد لا مش كله جيد نحن نريد أن نكشف الحقيقة نحن نريد أن نكشف العلاقة قدر الإمكان ووالعلمية أن لابد أن تلابد أن أن تشخص الداء وأن وأن وصف الدواء يعني بدون تشخيص جيد للداء وبدون كشف عن الواقع الاجتماعي وبدون تقصية على المثالب والما لن تصل إلى علاج وإذا ردنا المجتمع عن سليم فلا بد أن نكشف ما فيه من خلل آه ففي الحقيقة المخدرات النادرة أصبحت لدى قطاع كبير من الشباب أمة سواء كانوا يعني طلبة أو كانوا عمال أو كانوا فلاحين يعني هناك نسبة كبيرة جدا وبيصرف عليها مصاريف كبيرة جدا وطبعا أعداء الأمة يريدون أيضا أن, يعني أن يغرقوا أمتنا في هذه أنا لا أريد أن أرجع لنظرية المؤامرة لكن الدولة الحقيقة يعني متاحة فرص كبيرة جدا لعلاج المخدرات فبارك الله في دولتنا وفي ما تقوم به من جهود هناك تليفونات سرية يعني التليفونات يعني يتصل بها يعني الأم التي اتصلت تستطيع أن تتصل على التليفون كما يقال عادة في الإجابة على التليفون لا حنسألك أنت مين ولا أنت شربت من إمتى ولا أنت أصبحت مخدرات من إمتى ولكننا نستطيع أن نعالجك وأن نوضعك في إحدى مصحات على نبقة الدولة لأن دي قضية مكلفة للدولة كبيرة جدا يعني قضية المخدرات بتكلف الدولة قضية العلاج بيكلف الدولة لكن الدولة من واجبها حماية رعاياها هذا فهناك مستشفيات كثيرة جدا للعلاج سيد دكتور عحوان هل الشباب وصل الى مرحلة عدم القدرة على مقاومة حالات الاحباط التي يواجهها في المجتمع من بطالة وما الى ذلك هو طبعا يعني ازباب, أزباب التعاطي كثيرة من بين ازباب التعاطي البطالة ان يجلسوا انهاردة حضرتك بتلاحظ ملاحظة في مجتمعاتنا يعني نمو حجم المقايي إلى درجة خطيرة جدا. مم. أصبحت المقاهي نهارا مشروع مشروع يعني مربح. مربح مشروع مشروع ناجح. في كل أحياء جمهورية مصر العربية هناك مقاهي. ليه المقاهي يجلس عليها الذين لا يجدون عملا من الشباب. يجلس يا ماذا يفعلون؟ يتسامرون ويلعبون ويلهون ويجلسون أمام التلفاز ثم يدخنون ثم بعد ذلك تدخل هذه التدخين إلى مسائل أخرى أخطر وهي قضية المخدرات. المخدرات أيضا تجار المخدرات للأسف الشديد برضه ويجب أن نحن يعني لهم عملاء وهؤلاء العملاء يحاولون اشاعة الفاحشة بين الناس من أجل ترويج تسويق بضاعتهم يعني يعطوا بعض مسائل بهذه خد جرب هذه جرب هذه والتجربة لا تتم الا مرة واحده العينة مجانيه وبعد اعينه مجانيه يعني وخصوصا وخصوصا في مسائل زي الهيروين وزي الكوكايين هي شمة او شمتين يصبح الانسان مدمن بعد ان يكون يتلقاها كهدية يصبح يطلبها وبالتالي احنا نريد الحقيقه ان يعني نناشد الاباء والامهات في مجتمعنا ان يراعوا ابنائهم وان يراقبوهم مع من يصادقون من يصادقون مع من يخرجون ماذا يقرؤون؟ ماذا يشاهدون في التلفاز؟ ماذا يشاهدون في النت؟ وإذا كان المشكلة أن الآباء لا تعلم لا يعني غير متعلم للنت، فضلاً عن ترعب المقطع. لكن مسألة الرقابة هذه تحتاج إلى وقفة، لأن هناك من من الآباء من يقوم بمسألة الرقابة اللاصقة اللي هي وجها لوقف. يعني كما نشاهد في مسألة المخبر وال واللف. اللص يرى أمامه المخبر ويعرفه كذلك م. الآباء م. يقومون بالرقابة الشليلة فيفتشونه في أمتعة الأولاد وما إلى ذلك كيف تكون الرقابة بلا رقابة؟ يعني أنا أريد أولا, أولاً منهج الحوار. يعني لو أن الأب احتضن الابن من البداية يعني أصبح يحاديثه عن مشكلات إيه مشكلاتك يا ابن في المدرسة بتعمل إيه وما يضربوص يعني بدون ضرب وبدون أذية وبدون تعنيف، إنما أنا وقعت في مشكلة، المشكلة دي أن تبغو سببها إيه سببها كذا وكذا وكذا، استخدم الطرق الفلانية كذا وكذا وكذا، وأنا معك ولا تخف، والله معنا جميعا اللغة الفوقية إذا لا، ب... لا اللغة الفوقية أو اللغة تسلطية مرفوضة. مرفوضة يعني يعني بدون تسلط وبدون نوع من العنف ونوع من التعنيف ونوع من الضرب وإساءة البدني و... و... والتكبر للسعلاء الأبوي لا، نريد أن يعني حوار. من اجل الحوار اكتشفت عند ابني خل ما في مسألة المخدرات او شرب السجائر كيف اواجه هذه المشكله اواجهها بالحكمة والموعظه الحسنة يعني انا اعرف وابن يعني وجد ان ابنه يشرب شيشه وبيطلع على المقاهي ليشرب الشيشه والشيشه المؤكد تجر الى مخ... بلاوي بلاوي بلاوي اخرى تصور ان هذا الاض بحكمته جاب شيشة لللابن في البيت. كيف هذا؟ قالوا تعالى بدل ما تطلع عشان يمنعه عن أصدقاء السوق. بمرحلة أولى. ما أنت ما لا... الإسلام علمنا أن, أن منهج منهج مواجهة المشكلات يكون بالتدرج كما في الخمر. نحن... ما تخرجش بالخمر وزينة. وكثير من الأمور الأخرى. لا, ت... لا يعني ما تخرجش شيء. وما تم ما... و... و... وال ممنوعة. و... لا جاب له شيشة. ثم بعد ذلك بدأ يتناقش معه طب ما فائدة هذا طيب أليس, أليس هذا مضر بالصحة ومضر بكذا وشرب شيشة واحدة تساوي شرب أربع علاف تجاير وهذه تؤدي تعالى لناخذك للدكتور عشان يكشف عليك ويشوف صدرك يعني ماذا به وخده فعلا للدكتور وجد فيه مشاكل وكان متفق مع الدكتور على على هذه القضية فما بالإقناع والاقتناع يعني بالتضرب ولمانع جاي كما كما اقول لي طبعا وغلط ان يجلبوا الشيشة في البيت طبعا هذا خطأ لكن هل ان احن ضرق المشهده مقدم على جلب المصلحة واخف الضرارين مبادئ الاسلامية اخف الضرارين اتيبه يطلع ينتقل من, من شيشة معسل الى مخدرات الى بلاوي زرقة ام ان انا ابتدي اعالجها هذا منهج للعلاج اخوة الامان والاسلام ما زلنا وياكم نطرح بعض من المشكلات المجتمعية ونتواصل وإياكم من خلال هذا البرنامج وفي الختام نشكر فضيلة الأستاذ الدكتور نبيل السملوطي عميد كلية الدراسات الإنسانية سابقا وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية دمتم في حفظ الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فجما كانوا يعملون حقوق وواجبات برنامج من اعداد وتقديم وسام البحيرين